أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد استعملوا تم لو نی او وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ a um. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس فمن لن يستطع فإطار ستين ذَلِكَ الَّذِي تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَسُنَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ الله أدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آل سوان سان Oh, بھی مرم کبھی وَ ج يصل غ ف سينت الرسول بالبر بتقوا واتناجوا بالبر بتقوا الله شاؤون انما من ما جاء من الشطانيه ذن الذي نامن وليس ب شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا فاسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع مَنُّ مِنكُم يَرْفَعُ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 جم کوم کو فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عليهم گنگ گ عد الله لهم عذابا شديدا إن گو ن گم دن سبری فن گم مہی لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ألا إنهم هم الكاذبون فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان الذين يحاوندون ما غير تھاؤں لا تجد قوما يؤمنون وَلَئِن كُنَّا أَضَلَّهُمْ أَهُم أَبْنَاءهُمْ أَهُم إِخْوَانُهُمْ أَمْ أو عَشِيرَتُهُمْ كتب في قلوبهم الإيمان وأن يدهم بروح منه ويدخلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حسنا